وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان, تسقى وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لقل ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون و َ إ ِ ن تعجب َََْ فعجب َََ قولهم َُُُْ ا اذا َ كنا َُ ترابا َُ ا اذا كنا ترابا ا ل َ ا لفي خلق ٍَْ جديد َِ اولئك ََ الذين ََِّ كفروا َ بربهم َِِِّْ واولئك َََ ل َ غ ْ ل َ ا ل في ِ أ َ ع ْ ن َ ا ق ِ ه ِ م ْ و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه قبل ن اسماء ل لذو الله الحسنى ويقول الذين كفروا لولا عليه آية م ن إنما ربه منذر أنت و ل ل ك ق و م ه ا د ا ل ل ه ي ع ل م ما م ت ح ل ك ل أنثى و م ا تغيظ ل ا س ل ا م و م ا ت ز د ا د ء الله ا ل ح س ن ر عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال سواء منكم من سوا القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسال توديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حليه ابتغاء حليه نومه عن زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعه ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه إ ن ز ل ل ي ك من ربك الحق كمن هو أ ع م ى إ ن م ا يتذكر أ و ل و الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويخشون, ويخشون ربهم ويخافون س و ر الحساب والذين موسوعه ا ل ن ا ب و ا ا ل ص ل ا ة و أ ق ا م ا ل ا ه م س ر و ع ل ا ن ي ويدرؤون, ويدرؤون ب ا ل ح س م ا ل س ي ئ ة أ و ل ئ ك ل ه م عقب ا ل د ي ر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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا وما ا ل ح ي ا ة الدنيا في الاخره إ ل ا متاع ويقول الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه آ ي ة م ن ربه قل إ ن الله يضل من يشاء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 قَدْ خَلَتْ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ح ن هُوَ ر ب إله إلا ه و ع ل ي ه ت و ك ل ت وإليه م ت ا ب و ل و ن قرآنا س ي ر ت به ا ل ج ب ا ل أو ق ط ع ت به ا ل أ أ ر ض و قطعت به الاسلاميه أ أ ر ض ا ل م ا ء الله الحسنى أ ي لفضيله ا س د ك ت محمد ر ا ت ا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 أ ف م ن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أ م تنبئونه بما لا يعلم في لفظ انف ظاهر من القول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 من ا ل ع ل م ا ل ك من الله م د راتب ا ل ا ب ل س ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك وجعلنا لهم, وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسولنا ياتي ب ا ي ة الا ب إ ذ ن الله لكل أ ج ل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب واما لنرينك بعض الذي نعدهم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 وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب